فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له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 فقالوا رَبنا بعددَ بَْنَ أَسْفالنَا وَظَلَموا آافُسَهُم فَجعلناهُ حادث فَجَعلناهُ أَحَادثَ وَمَزَّقنَاهُ كلُمُ مَزَّقَ إ فِي ذَكَ لآيات لكُلِّصَبّار شَكُور.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 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وَلَا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من غهير وَلَا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتىََّ إِذَا فُزّععَ قُلُ بِهِمْ قالَاُ ماذا قَالَ رَبّكُمْ قالوا ماذا قَا رَبّكُمْ قالَا الحََّ قالَاُ الحََّ وَهُوَعَُّكَبير قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَلِلَّهِ يُحْدِثُ كُلَّ شَيْءٍ قُلْ أَبِاللَّهِ وَأَمْرِهِ كَانَ تَتَّخِذُونَ أَوْلِيَاءَ كَأَنَّكُمْ تَتَّخِذُونَ أو أَهْلَ الْكَهْفِ وَأَهْلَ الرَّقِيمِ قُلْ مَن قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا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 وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ لِلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أهدادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى ٱلغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ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 وَإذا تُطْلَ عَلَهِمْ آياتُناَ بَيّنَاتِ قالوا مَا هذا قالوا مَا هذا إِللاا رَجلُُوا يُريدأََصدُدَّكُمْ عَّ كَ يَعبُدُ أَباءكُمْ.